اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مارضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا إلا استمعوا وهم يلعبون لا لاهية قلوبهم وأسر النجوة الذين ظلموها الهداء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 اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فَأَتَيْنَا هُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ آمِنَةً وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ بَعْسَنَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُ إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ضَادِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَةُهُمْ حَتَّى حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد لو أردنا أن تتخذناه ولتخذناه من لا دُونا إِنَّ إِنَّا إن فاعلين لنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار يسبحون اللي وَنَجَارٌ لا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ واتخذوا آلهة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا بربانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقام اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبامرئه يعملون وَأَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلَّا لِمَنْ إرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقَانَ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إلَيْهِمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نجزيه جهنم كذلك نَجْزِي الْجَاهِنَّ مَكَذَّبَنَّ مَنْ جَزَى الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ والسموات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواساء تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون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 كل نفس يaedaقة الموت كل نفس يaedaقة الموت ونبلق بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون وإلينا ترجعون كفرؤي يتخذونك إلا هزوا وإذا رأك الذين كفرؤي يتخذونك إلا هزوا أن هذا الذي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 وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا روحين لا يكفون عن وجوههم, وجوههم نار لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عن النار ولا عن ظهورهم ولا هم منصرفون تأتيهم ضغتا فتبهتهم فلا يستطيعون ردنا فلا يستطيعون ردها ولا هم منضرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربكم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأت الأرض نقصها من أطرافها؟ أفلا يرون أن نأت الأرض نقصها من أطرافها؟ والله يحكم لا، أفلا يرون أن نأت الأرض نقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم دعاء اذا والو مدبرين اذا ما ينذرون ولا امسثتهم نفحه من عذاب ربك لا يقولون ليقولن يا لي ويلنا انا كنا ظالمين قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما يدرون، ولإمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ياويلنا، لا يقولون ياويلنا إن كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَقَدْ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَٰذَا ذِكْرٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنَكِّرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا, وكنا بِهِ عَالِمِينَ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 قال بَرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَضَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى دَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَلَّاهِنَا أَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْتُ وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ فَجَعَلْنَاكُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ بِهَذَا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له يقال له إبراهيم قالوا فاتبغي على أعين الناس لعلهم يشدون قالوا أأ تفعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 الا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَنَادَتْ قИНُونَ قَالُوا حَرِّقُوا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ لَاقَاتِمِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وأرادوا بغي كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا بغي كيدا فجعلناهم الأخسرين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَنَجَّيْنَاهُ وَنُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ قَوَّاهُ بَنَانَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ بَنَافِلًا وَكُنَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا القوم سوء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 وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسوليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملات ذلك وقنا لهم حافظين. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَأْتِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَسَجَنَّاهُ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وذكرنا وذكراللعبادين رحمة من عادنا وذكرنا وذكراللعبادين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمةنا إنهم من الصالحين فَدَنَّنُ إِذْ ثَنَبَ مُغْضَبًا فَظَنَنَّا أَنَّنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الضُّرُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه تَمَنَّى يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ وَإِنَّهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن نَّقُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج، وهم من كل حدب يصدون، وقَاتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ، فإذا هي شَأْخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إنكم وما تعبدون ميادون الله إنكم وما تعبدون ميادون الله حصب جهنم أنتم لها واردو لو كان هؤلاء لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن ولا عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقحهم الملائكة تؤعد يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كاين سجل من الكتب كما بدانا اول خلق نعيد وعدنا علينا اننا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فهل أنتم مسلمون فإن تَوَاللَّوْ فَقُلِ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وعلى ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفوه.